ينظر النيجيريون إلى أسعار النفط المرتفعة التي أثارت غضب أوروبا على أنها هدية من السماء هبطت على نيجيريا البلد الذي يعيش نصف سكانه الذين يبلغ عددهم 117 مليون نسمة بأقل من دولار واحد في اليوم على الرغم من ثروته النفطية الكبيرة وقد رحب وزير المال النيجيري بأسعار النفط المرتفعة قائلا إنها هدية السماء وتعتمد نيجيريا سادس أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبيك بنسبة 95% من مواردها على النفط الذي يبلغ إنتاجها منه نحو مليوني برميل يومياً ولكن نيجيريا على الرغم من هذه الثروات الكبيرة من النفط والغاز ما زالت بين أثقر بلدان النفط في العالم والمطلوب منها من الديون الخارجية يبلغ نحو ثلاثين مليار دولار